كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَلَّتْ نَقَصَّ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 اَلاَ نَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ لَمَّا يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا وَنَحْشُرُ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِثُم إِلَّا عَشْرًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم كَلَّا بِثُم إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً بِثُم إِلَّا, إلا يَوْمَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِنْ يَقُولُوا أَمْثَلَهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبِحَارِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي فس فذَرهَا قاع صصففَ تيدَهَا قاع صَفَة لا تَثِيه ع وَجَ وَلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا وخشعَة الأفْوابُ لِ م فَد تَتْمع إِلاهَسَ يَومَ إذ اللاةَ فَع الشَّفعَتُ إَِّ مَن أَذِنَ لَهُ وَحمَُ وَرَغِيَ لَهُ قَولَ يَمَ إذلا تَ فَ إلا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 وعنت الوجود للحي القيوم وعنكر الوجود الحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وقد قاد من وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَمَن يَعْتَرِ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْ أَنَّ عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا بُكْرًا هَذَا الْعَرَبِيَّ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ لعلهم يستقون أو يحدث لهم إشراء